الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة الحمد ل ل رب رسول والحضارات لتزدهر كبيرة الثروات الثروات الجسور ومدر وأصحابه العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحتاج الأمم ولسيما المادية لإقامة الطرق على وعلى آله ولتنهض إلى كمية كبيرة من الثروات الثروات المادية وذلك أجمعين كمية من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 ا ل ج س ي س ما عنده بد ل أ ن ه أ ص ب ح لا يميز بدينه المنحرف بينما هو حق ولا باطل هو يريد ان يجاري المجتمع فقال اتمنى لكما سعيدة هي قالت ما راج المال في عين كده حياه لا من اللي ن زوجيه لكلامنا س وبينهم ع ا ي ي ر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 عظيم. لذلك هذه م ق د م ة للحديث عن حسن الخلق هذه م ق د م ة أ ر ي د بها أ ن لو فقدنا ما يفرق بيننا وبينهم سوف نكون أ س و أ منهم حاله ل أ ن ه م مع ا ن ح ط ا ط ه م في ا ل أ خ ل ا ق لا يملكون هم يملكون أ د و ا ت ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ا د ي ة اللي هي غابات السيخ و ا ل أ س م ن ت عندهم عمارات و ع م ا ر ا ت ه أ ح س ن من عماراتنا يعني حسنا ل م ش ي ة ولا نيويورك أ ن ت قاعد نحن طبعا أ ح س ن حاجه زول سكون ا ل م ش ي ة عندنا عمارات ا ل م ش ي ة تجعلنا ت أ ك ل ع ي ش في نيويورك ولا في باريس أبتأكل عيش فنحن ا ل م ي ز ة التي لنا هذه ا ل أ خ ل ا ق مجموع القيم و ا ل أ خ ل ا ق فلو فقدناها نحن بلا أ خ ل ا ق وهم بلا اخلاق وهم يمتلكون أ د و ادوات ت الحضارة ا ا ل م ي ة ن ن ح ل ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ا د ي ة ولذلك هذا تنبيه على أ ه م ي ة حسن الخلق طيب ما حسن الخلق ما هي ا ل أ خ ل ا ق عندنا حسن الخلق كف ا ل أ ذ ى وبذل الندى كما قال علي رضي الله عنه حسن الخلق كف الأذى كف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 تقوى الله وحسن الخلق كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي نفس الوقت يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعته الخير المتعدي ل ل إ ن س ا ن و م ع ا م ل ة الناس بالمعروف ك و ن تعامل مع الناس م ع ا م ل ة ك و ي س ة م ع ا م ل ة الناس بالمعروف رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك من أ ع ل ى درجات ا ل ع ب ا د ة حتى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 وخالق الناس بخلق حسن بينك وبين المجتمع انت تحتاج الى هذا البعد لذلك اذا اتاكم من ترضون دينه ا ن وخلقه لا حياة ل ل ك د ه الزوجه ا تصلي ما يكفي ممكن ولا يكفي و لكن أ ح م ق وزي ما بقول السودانيين أ خ ل ا ق هنا أ خ ل ا ق شنو يعني شنو ما رجع يعني ولشنو ا كويس يكون ضعي وما بتحمل د ه م ا بنفع في الزواج الزواج ضعي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 مع أ خ ي لي لقضاء حاجته خير لي من أ ن اعتكف في مسجدي هذا شهرا قال تمشي مع ز و ج ة ق ضلوا ح ا ج ة أ ح س ن ليك مما تعتكف في مسجد ر س صلاه ل ل في شهر و ص ل ا س ب ح س ن في ا ل م د ي ن ة ما في اعتكاف بعد صلاه العشاء بدو ي ا كشوا الناس كلهم ب يطردون ب ر د ما في زوج يخلو به ي في رمضان في ا ل ع س ل أ و ا خ ر في اعتكاف في محلات م ح د د ة في الحرب ع ر ف ت م يعني انت ستعتكف في الزمن دا في مسجد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شهر ده يكاد يكون من شنو من المستحيلات مع ا ل ت ذ ك ر ة والنفقه ذهاب و إ ي ا ب ا ل أ ج ر الذي ستناله في شهر اعتكاف المعتكف ما يصلي بس يصلي ولما يتعب ي ق ر شنو فرآن ولما يفتر ب يذكر وهكذا شهر كامل أ ف ض ل من ذلك تمشي مع أ خ لك لقضاء حاجته هذا قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه شرعته إ خ و ا ن ن ا هذا أ ج ر عظيم يحتاج إ ل ى ن ي ة ما فيش ا م يمشي مع الناس م ج ا م ل ة ط ب ع كده المهم يمشي معهم لا يمشي يقضي للناس حوائجهم وهو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 يستشعروا ويرجو ث و ا ب الله و ا ل أ ج ر ي ع ن ي كتير في الموصلات ا وكتب ف ع ل ز و ل ل ك ن د ه فعلا ليه د س ؤ ا ل ما ف ي ن ا س ما شاء الله ما بدو ب ما بين م ن ا ن ف س ا ل ما و ص ل ا ما ت ش ا ي ف ك ف ي ن ا س ب ي ا م ن ف سما ش ا ي ف ك بعد ما ت ز و ل و ل ك ن تركي معاك ن ن ت م ع ا ن في الحفل ويث و ف ي ن ع من الناس بيفع أهل ليه دفع يدفع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 في مسجدي هذا شهرا الحديث ا تم انتهى ومن مشى مع أ خ له ليثبت له حاجته ثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام أ ق د م وإن سوء ا ل ل خ ي ف س ل ع ل الخل العسل قال عليه الصلاة كما هكذا يفسد و ا ل ل س ا م سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل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 ب أ ك ث ر من رجل تزوج ب أ ك ث ر من واحد ا ل ز و ج ة دوام مات الزوجه واحد ت ا ر ب ط ا ل ل ه طالب ا ل ب طالب ا ل ب طالب طالب طالب ط ا ل ا ل ب طالب س ا ل ب ا ل ب طالب طالب ا ل ب طالب طالب طالب طالب طالب ط ا طالب طالب طالب طالب طالب طالب طالب طالب ط ا ب ط ا ل ا ل ب طالب ط ا ل ا ل ب طالب ط ا ل ا ل ب طالب طالب ط ل ب ب ط ا ب ط طالب كويس فقلت ا ل و ح د ة ا يكون مزيج شنو أ ك ث ر من شنو ام سلمه نفسها زوجها ا ل أ و ل منه أ ب و سلمه وهذا من النبي ع ل ي ه الله ع ل ا ه س ل م هو زوجها الثاني ف س أ ل ت ه قالت إ ن تزوجت في الدنيا ب أ ك ث ر من رجل قال تخير بينهم وتختار أ ح س ن ه م خلقا قال لها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 ي ع ن يقول ما لك ان يكون هناك افضل من افضل من ا ي ض أ م ل افضل من ا ف ض ك من افضل من افضل من ا ف ض ا من افضل من ا ف أكثر من افضل من افضل من افضل من افضل ل م ي افضل ا ل د ه ض ل من ر ف ض ل من افضل من افضل من افضل من افضل من ا ز و ل ب ع من افضل من ا ب ع من ا س ض ل ك ب ا ر وين ي ا ع من افضل ده من ا ف ق إنت لو أ ص ل ب ت ح ت ر م ا ل ك ب ي ر أبدأ من ا ي ن من أبوك ا ل م ي أ ص ض ل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 ب ا ل أ ح ض ا ن و ي ن يا أ خ ي م ش ت ا ج ي ن فاول ما شفناك تمشي يقول بن كلبك ب ا ح ر ا م ي ما شوفوا كده د ي ا ل أ خ ل ا ق ا ل م س ت ع ا ر ة و ا ل أ خ ن ع ه ا ل م ز ي ف ة التي ي ع ن ي ه ا النفاق الاجتماعي من ص ح ة ا ل ت س م ي ة كويس هذا من علامات ا ل س ا ع ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لماذا يظهر ا ل س ا ع ة ج ر ب ت ل أ ن ه يكون إ خ و ا ن ه ا ل ع ل ا ن ي ة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 كويس ت س ع ة عشر في, في اليهود كويس وعشر واحد في, في الناس طيب اليهود شنو ماله ان تمسسكم ح س ن ة ا ن تسوؤهم وده م ر ض ه في ناس مسلمين موجود كان ربنا فتح عليك بالضياع يضيء شديد مع انه هو اداك ولا انا ادسطه منه بس انت بس بنيت يقول ده جاب من وين ولكن و ي يدّينا ب ا ل تتعامل ك مع ن ي يقول دي كده؟ ا ل س م ف ي ن ل ب ل ل د ك ه بانه يستحق ان تتعامل م س حسنة ت س مع المصيبه ي يجي لك الأكيد يقول ده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 السن مقياس ل ولكن في ز و ا صغير وزوال يجب ق ان ل يكون هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء ما اخرى لان هناك اشياء ا السبيل وزور البلد مقياس زور ج ع ب ا ل سبير سكيرو د ه مقياس بفروا ع ل ى ا ل ن ا س التانين ا ل ض ي ف من ا ل زور ي قاعد معك افضل دي مقاييس أ خ ل ا ق ي ة أ م ا أ نتكلم ا عن المقاييسات غير ا ل أ خ ل ا ق ي ة زي ما أ ن ا بحكي ل ل ن ا س ولما احكي الناس م ض ح ك و م ل أ ن و ع ا ر ف ي ن ا ل ش ي ء ق ا ع د ل ق و ل ل و ن د ه حصل ا كويس بيد بكا واحد جا يعزي عربيته سمحه ولابس شاذ او ع ب ا ي ة شايل له ع ص ا ي ة في ايده كويس ما شاء الله يلقى الناس قاعدين ناس قاعدين برا في الشارع في بروش ناس د و ا في الصيوان وناس في الصالون وقاعدين في الوطن ا وفي المخدات قاعدين يتكلموا ب ي ق و ل و ا في جريده ا ل ك و ر ة ويتكلموا عن ن ي ف ا ش ة وقالوا شنو ا ه ا عملوا شنو ويتكلموا و ا ل ه ل ا ل غلب الأهل ولا م الاهلي غ ب و ل ا ا ل غلب ل أ ه والجريده والجريده ن الزول والجريده ن علاقة والجريده والجريده ل والجريده ا و ا ل و ج ر ا ي ج ه والجريده ح يشير ا ا ن س و ا س طيبين ل ج ب ي ت البيكة د ه ل ا ل ن ا س ق ا ع د يكون فتحا جيدا لكن هناك ا ل س ا ن يجب ان يكون فتحا جيدا لانه ي ج أ ان يكون فتحا جيدا لانه يجب ان يكون فتحا جيدا لانه يجب ان يكون ف ت ح ة جيدا لانه يجب ان يكون فتحا جيدا لانه يجب ان يكون فتحا جيدا ل ا ل ه يجب ان يكون فتحا جيدا لانه ي ك ن ف ت ح ة ج ي د ل ا ه ت ك و ن أ ب ر ا ج ي د لانه ل ك ن فتحا س ي ع ا ن ه يكون فتحا جيدا ل أ ق ن ع ا ل م ز ي ف ة و ا ل أ د ل ا ق ا ل م س ت ع ا ر ة ر س و ل ا ل ل ه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 يقول انظري سكه من سكه ا ل م د ي ن ة عامره ف يقف الشارع الماشي وجاية العامل يعني ي ويسمعها ويقضي لها حاجتها ده ما سلوك شخص فاضي. تقول زول ده ما فاضي. لابد ده كده الحدود الله ما المسؤولين ما يعملوا العالمين أول حاجة جبريل طوالي. في أهم من كده جبريل ويحفظ ويبلغ ويقيم التموين فاضي الزول بتاعنا فاضي حالة طواله الجيوش سلوك سكرتين تقول تقول رسول أول جبريل جبريل ويبلغ ويحفظ ويوزع ويقود شخص يأخي في يجيب يجيب رب ويستقبل الوفود ويقنع الناس ويدعو ويعلم تقولي ل المسؤولين ما فاضي ما فاضي ما لهم اكثر من الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت أ خ ذ الجاريه بيده تقول أ ر ي د ك في شيء وفي بعض عقلها شيء كمان كذي ما تام ما نصاحا عندها إخوانا شوف دي الأخلاق انت نصيحة يعني النزول شوية آي شيء في دي تعرف شوف لو زول دائل رأسه أخلاقه تمام انظر إ ل ى تعامله مع الناس لوجدت و م ج ت بيناته د ه ما عنده أ خ ل ا ق ك و ي س ة و خ ا ص ة مع المسكين والضعيف والمحتاج إ خ و ا ن ا أ ن ت تعامل من ليس تحتك ظل ما تحتك ما محتاج لك ومن ليس فوقك ما رئيسك تعامل رئيسك م ع ا م ل ة الاحترام ليس أ خ ل ا ق ا إ ن م ا إ ك ر ا ه ا لازم تعمل كده ل أ ن ه هو أ ع ل ى منه تخبيه الباب تدير ورق ت أ خ ذ منه إ ذ ن تقول لي يا أ س ت ا ذ ك ا ما استاذ بتقول لي يا أ س ت ا ذ وكان ما شيخ يا شيخنا كويس لازم تعمل له حركات زي دي كويس مهمه مهمه بالناس برضه في واحد بيحكي لي بيقول لي كانوا شغالين في مكتب موظفين بعدين الموظف في واحد أ ع ل ى منه قديم لكن لم ي ك د ت ه و ا ح د ة معهم يعني لم يرقوه ا ل م ي م لكن هو قاعد مكتب جديد أ ي زول الموظفين ي ج بعده ق و ل لي يا أ س ت ا ذ فلان مثلا يا أ س ت ا ذ يوسف أ و يا أ س ت ا ذ حسن أ و يا أ س ت ا ذ علي بيسمو يعني يا أ س ت ا ذ حسن في واحد شاب جديد شباب العولمه الي يعرف أ س ت ا ذ ولا يا عميه يا خالد طوال هذيك بيسمك جاشتغل في المكتب يا حسن ا ل أ و ر ا ق وين ومضايضي شديد ك ل م ة استاذ د ا ئ ر ة ه و يا حسد يا أ خ ي الشيده ش ل و يا حسد ق ل ت عليه يا استاذ حسد أ ن ا بتريح علي ه وانت ب د ر ك أ ن ا بتريح علي ه وانت شلوك ما اضرك يا اخي المسؤول ا ل أ ع ل ي منك ده إ ن ت مضطر تعامل م ع ا م ل ة ك ر ي م ة ولما ا عندك على سلطان ز و ب ت عليه في الجامعه ف ي ا ل ح ل ة مضطر تحترمه ليه ل أ ن ه هو عربون احترامك كما احترمته ما حيحترمك تديه ك ل م ة يديك عشرين تكشريت ك ش ر ي ت ما تسلم عليه ما حيسلم عليه شنو مضطر تسلم عليه تحترمه ده ما بيصير الاخلاق التعامل مع ا ل أ ع ل ى منا والتعامل مع الزول الذي أ ن ت ما عندك عليه سلطان وما ه عندك عليه سلطان داء ما بيصير اخلاق يظهر ا ل أ خ ل ا ق في من لك عليه ا ل سلطان الغفير والخادم اللي بيخدم لك في البيت و ا ل خ د ا م ة ونحن اخواننا الجنوبيات ا ل م ع ا ن ف في البيوت دباب من أ ب و ا ب الخير لكن الناس ما ي هي ب خ ب ر باب من أ ب و ا ب إ ن ه ي ع ا م ل م ع ا م ل ة ك ر ي م ة عشان و أشأل يسلموا نادي في بيوت عنده جهد مقدر في بيوت يعني كتير جدا فعلا اشتغلوا معاه شغالات وشنو و أ س ل م و ا ما أ س ل م و ا بين بال... القهر يعني بين ا ل م ع ا م ل ة ا ل ط ي ب ة و ا ل إ ق ن ا ع وكذا نحن كيف نعاملهم كيف نعامل الغفيف كيف نعامل من هو أ ق ل منا د ر ج ة كيف نعامل من هو يحتاج من هو محتاج إ ل ي ن ا السائل اجمد ايده ق ا ل ل ك لله يا محسنين ده بتعامل معه كيف؟ انت كم معندك ب ت ع ا م ل ه كيف و ي س و أ م ا ا ل س ا ئ ل فلا فلا تنهر ب ت ع ا م ل ه كيف ش و ف الدين د ه د ه دا دا خ ل ا ق زي ما قلتلك الدين د ه دا دا خ ل ا ق الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ خ ل ا ق ه هنا تجلد في م ع ا م ل ة الضعفاء والمساكين المحتقرين اجتماعيا المحتقرون اجتماعيا ا ل أ ق ل ر د ب ة و م ن ز ل ة يقول أ ن س خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين شافع محل ازدراء الشفع عمود يحترمون ا ل ت ر ق ا ب يحترم الشفع ويتعاون ب معه تعامل ا ل راقي افقع ش ك ل وده ا خ ل ا ق ع ا ل ي ة كويس خدمته عشر سنين قال فما قال لاف ن قط عشر س ن ة شافي خ د م ل ه رجل في ق ا م ة رسول ا ل ه كثير ا ً مشغوليات المسؤوليات ما حصل له في عشر سنه انت بكتكت انازل امك ا ا ن بغلط كان بغلط أو ما كان ب غ لا ط ل بدرت يغلط عشر س ن و ا ت ط ا ل م ا ه ومشتري يعني بحمله سنه لكن ب د م ل ه عشره بتاع إ خ ل ا ص و ت ق ر ر إ ل ى الله ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء ل م أ ف ع ل ه أ ل ا فعلت كذا وما مسست ديباجا ولا حريرا أ ل ي ن ا من كفه صلى الله عليه وسلم د ه نموذج للتعامل ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ا ل ي ة مع الضعيف كويس مع الصبيان ان يسلم إ ذ ا أ ص ل ا لا يمكن يمر على الطريق فاي ا ل أ ط ف ا ل لا يسلم عليهم مش لا يسلم عليهم لا يصافحهم يصافحهم في أ ي د ي ه م الصحابه ماشين يكون ماشي معهم ا م ة م ن ا ل ص ح ا ب ة ي ج ي ف يسلم على الشفع هم مجاي بخبر ويقول ا باع ا يعني ق و انك ه ا بيسلم صافح الشفع عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ص ل ا ما صافح رجلا في يده ونزعها رسول الله قبل الذي صافح إ ل ا أ ن يكون هو الذي ينزع خ ت إ يد ه في إ يدك ق ا ل أ ن ت ما ج ر ت ه و ج ر ة إ ل ا جره انت ت ك ن ع انت ب ر ا ك وما تكلم م ت ك ل ف في حضرته ف أ س ك ت ه حتى ولو كان لا يحسن حتى يتكلم كلام فارغ كثير بدا شنو؟ يهضم شنوب ويصبح عند ه شيء من الطربقه ش والجنايه اسمع ل ي ه ما يقول لاسكت عليه الصلاه والسلام فهذا التعامل الراقي مع الفئات ا ل م س ت ض ع ف ة يدل على ا ل أ خ ل ا ق ليه ا ل أ ع ل ى منك في غرض و ا ل ز و ل ه المعاد في مقابل المحاك برد و ا ح د ة لا مستحيل للمستحيل اما ا ل أ غ ل ب من الناس اصلا ما ب يكون أ ن ت ب ع ح ل و ف إ ذ ا عملت معامل ة كريم معنا قطع ش ك ي ت خ ل ا ق ك شنو أ خ ل ا ق ك شنو أ خ ل ا أخلاقش ق ك حالي ة ت أ ك د ت ا ل ج ز ي د يا ي إ خ و ا ن ويا أ ب ا كويس ا ل نسلم ب ي يجد ي س أ ل عن ا ل م ر أ ة السوداء التي كانت تقوم المسجد بلهي ا ل شوف ا ل أ د ب النبوي العاليده م ر ة كانت ب ت ق و ش الجامع وما بغي ج ا ب لا خبر ب ذ ل إ ن ه لما ماتت ناس في الطرف ك د ه قاموا غسلوها وجابوها للرجال صلوا عليه ا وشو دفنوها ما قالوا قالوا يا خ ا ل ل ه ده مشغولات كثير ما في داعي نحن شنو ن ش غ ل و بعد كم يوم فكذا س أ ل منها قال أ ي ن ا ل م ر أ ة السوداء التي كانت تقوم المسجد قالوا ماتت يا رسول الله غضب قال ه ل أ علمتموني ل ي ما خ ل م ت و ن ي قالوا خشينا عليك ا ل م ش غ ل ة قال دلوني على قبرها ذهب إ ل ى قبرها ووقف فيه وكبر فيه أ ر ب ع ة ك ب ي ر ا ت وصلى عليها وقال إ ن الله ي م ل أ هذه القبور على أ ه ل ه ا نورا بصلاه عليهم إ خ و ا ن ا امشي قسدي و ق ب ر ب ت ع م ر ه ما معروفه أ لها ولا ب ل و م ه ما قولوا ما جاء عزائم ويسال معنا الفاتحه شغل شغل لا شغل لالله داعمت لله والله يا أ خ ي يعني شيء عجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة دم القياس ا ل م ر أ ة في البيت مقياس ل... ل... لظهور ا ل أ خ ل ا ق ا ل ص ح ي ح ة لان الواحد يجلس في البيت بالعراقي وكذا بياخذ راحته معناها زي ما ي ب ن ص ويلتح في بيته بالعراقي ي ب ن ص ا ل أ خ ن ع ه بتحته ويغني في البيت على الحقيقه كان برزول محترم ويحترم الناس و ج و ه البيت يشلت العده ويكسر ا ل ك ب ا ب وينبذ المرء ده معنده ا أ خ ل ا ق ه ا ص ح لو ما ص ح كده قال شنون خ ي ر ك م خيركم ل أ ه ل ه د ه ا ل م ق ي ا س و أ ن ا خيركم ل أ ه ل ه ل أ ن يا اخوان نشوف ا و ا ا ل م ر أ ة ما معها رجال أكلمك ا ل م ر أ ة ما معها رجال يعني شنو الواحد يكون زي ن ق ن ه في العمل ولا في الشغل ولا في المواصلات ولا يتفشى ج ي ع ب ا ن يجي ت في المراه ا ل م س ك ي ن ة ينبزها ويشاكلها زادوا البنزين ي ج ي كورك في ا ل م ر أ ة ل ا م اريكم ا ل م ر أ ة المراه هي ا ل م ح ل ي ة ولا المجلس التشريعي ولا الناس ا ل ه ن ا ي أ ازاحوا ب ز ي د ده كويس ي ج ي فش ي ا ل م س أ ل ة في ا ل م ر أ ة ما ب ي ن ف ك ر م ل ه كويس ياخي يا ابن عباس رضي الله عنهما لما قال الرجال ق و م و ن على النساء قال ب أ ن يحتمل أ ذ ا ه ا ذا القوامه القوامه ان ه ت ح م ل ه ل أ ن ه و عبله وفكره وصدره أ و س ع منها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 هذا المؤمن في أ خ ل ا ق ه مع الناس هين ولين بعض الناس يقوم يتخذ ق و م ي هذه ا ل م س أ ل ة س ب ب في إ ذ ل ا ل ك و أ خ ذ حقك يعني لما يشوفك ز و ب طيب يقوم يتحقق بها ي ق و ل ئ ك فلان ده ا ل غ ن م ا ء ي تاكل عشاوه ولا ما ي ق و ل ه ا ق و ل ئ ك فلان ده شنو اي ما عرفت شنو كده وجوش فيه هدمه ت أ ك ل و ش ن و و توش فيه ه د م يعني شنو يعني انت كان لديك زور طيب انت كان ما تستغل ا ل ط ي ب ة بتاعتي صح تحترمه تحترم فيه هذه ا ل ج ز ئ ي ة ف ق م ة ا ل أ خ ل ا ق عندئذ أ ن تتعامل مع الخصوم ا ل م ع ا م ل ة ا ل ك ر ي م ة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 دفعك بالحسنى يجعل العدو حميما كويس ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي حميم وما د ه الصعب و يلقاها إ ل ا الذين صبروا وما يلقاها إ ل ا ذو حظ عظيم يا أدي يعني شوية شوية يقدروا أخواننا الناس للناس عليها وما كون تقول للزول ودعمهم كويس وما زول ممكن تأزى لكن لمن ي أ ذ ا ك تقول له يتجاوز عنه دي ص ع ب ة ص ع ب ة ص ع ب ة شديد ص ع ب ة كون إ ن س ا ن يدفع ب ا ل ل ه يحسن يا اخوانا والله الكلام د ه يعني من ا ل ص ع و ب ة من ا ل ب ك ا ن ويحتاج إ ل ى إ ن س ا ن تمكن من نفسه و أ خ ذ بزمامها وابى ان يجاري حظها ماسك بيجاري ما حقنا ا ن ل ف القوي د ه على درجه ع ا ل ي ة والكاظمين الغيظه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الكاظمين الغيظ لا بد يكون الكظ ذ معه عفو ل أ ن ه في كظ بدون عفو وفي عفو بدون كظ ذ كيف في ذل ي ق ظ م الغيظ لكن ما بيعفوه ي ق ذ ب ما ب ك ل م ك يكون زعلان منك ب يجواه لا ب ك ل م ك لكن يتغير منك ولما يلاقيه ب يتذكر الموقف طوالي لا ب ك ل م ك لكن ب يكون ب ي جواه بفور مضايق منك ضيق شديد هذا كظم ولم يعفو وفي نوع ب يعفو لكن بعد أ ن يفش نفسه م ا يكذن لكن ب يعفو بمعنى يكلم ف ولكن أ ا ل يقول و م ت لك ان والله ما يكون ا هناك ألمني والله افضل نتوق... لي خلاص منك م ا ب ي ك ر ا ل م و ض و ع د هناك ل ن غبينت و ا ف ي ا ل ص ل ل ح م ا ن ت ج ي ان ل ا صالحة ا س ل م ش ك يكون ن ي ه ن ا ن افضل ي ش منك ت ان ت يكون ه يقول ا ك ا ف ي ت منك ده كظم. كظم وما عفا و د ا عفا لكشنو مجنو ما, ما كظم وفي نوع لا ي ق د م ولا يعفو بعد ما ي ف ج ش غير ينضم يمشي ويستخدم في نفسه ح ا ج ة ولا بذليه اجلهم الكاظمين الغيظه والعافين عن الناس دي كيف بقى أ و ل ح ا ج ة انت زعلت مكلمك مك ولا بخدها في باله وبيعمل زيل ما حصل ح ا ج ة و م ب ق و ل حاقد ع ل ي ك ده كذب ما ك ل م ك وعفا ما خ د ت ج في نفسه في ج ه ك ح ا ج ة وده صعب سكت ربنا شنو والكاظمين ا ل غ ي ظ ة والعفين ا عن الناس والله يحبوا ا ل م ح س ن ي ن ده ي ح س ن ما بيقدر على الكلام ده إ ل ا ز و ش ن و إ ل ا ز و ا ل م ح س ن يكذب ويعفو حول ولا ق و ة الا بالله والله أ ن ا ق د ا م ك م ده ما أ ق د ر على الكلام ده أ ق س م بالله ما ارد عليه ولم ارد عليه ولم ارد عليه ولم ارد عليه ولم ارد ع ل ه ولم ارد عليه ولم ارد عليه ولم ارد عليه ولا أ ش ع ر ا ن ه أ ن ا معاديه و أ ت م ن ى له الخير و أ ر ج ل ه العافيه هذا ممكن والله شيء صعب والله المقام هذا مقام ح ا ل ي جدا والكاظمين الغيظ والعافيين عن الناس والله يحب المحسنين يا أ خ ي في ناس لما ت ج ي صالحهم م ا ب ط ي ن فيه ص ا ل ي ن ك و ن ص ا ل ي ن ي ل ك و ص ا ل ح ه ن يقولون ان ي و ن صالحين ي ق و ل و ا يكون ا ل ل و ن ن ك ن صالحين ي ق و ل و ان ي ك و ل ح ي ن و ل و ن ان يكون ص ا ل ح و ل و ك و ا ل ح ي ن ي ق ا ل و ان يكون ع ي ن ي ق و ل و يكون ي ن ت ع ف ل و ن ان ح س ن يقولون ا يكون ا ل ي ا ل ل ه ي ن و ل ا ل ل ن ا س ي ك و ا ل ح ي و ل ي ا ل ل ه م ا ل ل ن ا س ي ق و ل ل و ن ان يكون ا ل ح ن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 ما بتلقى الوقت اللي هو ب ي ج ن ب فيه انت ب ت ق و شنو مجبول أ و ده وقت ر ح ت ك ياهدوم بتجد راجع أ و وقت غير مناسب ل ل ز ي ا ر ة ح ق ي ق ة النسبه مشغوليات هذه أ ل ق ت بظلال س ي ئ ة على نفوس وتعامل الناس مع بعضهم البعض ا ل إ ي ق ا ع السريع ل ل ح ي ا ة و ك ث ر ة المشغوليات أ و ج د جفوه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 لكن زمان ما فيك ارانب والله زمان أ ي زول ا ن ما عنده م ع ك ع ل اقف ي الشارع وجهك انت شافح صغير بتلعب وممكن يدقك و أ ه ل ك لا يمكن يدافع عنك ما بعلموك ا السوء والتطاول على الكبار ومكتشين ا ل ت و ب و ت ج ي ف ي الشارع تولد ق ق ي ت و لي ولا يشفت حلوب بلاغ ولا كل ليه م ا ل ك و م ا ل ك ا ل أ ش ي د ا ل آ ن فوقي تماما أ ص ب ح ت في ج ف و ة ج ف و ة في ا ل أ خ ل ا ق إ ش ك ا ل المسائل ا ل ا ج ت م ا ع ي ة بين الناس أ ص ب ح في اشنو فيها إ ش ك ا ل ولذلك ا ل م س أ ل ة ب ت ان ع ت إ كنت تتربى على أ ن تعفو عن من ظلمك هذا إ ش ك ا ل ا ل آ ن في العصر、ده. بل أ س و أ من ك د ه اكلمك ا ل ق ط ي ع ة بين ا ل أ ر ح ا م هذا اشكال ا ل آ ن موجود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 الناس كلها بس غ ل ط في الشارع ت ل غزوره ط ل ع دنو ببره يعمل ل كده و ر د ش ي ه يعمل ل كده ك ده كان ماوكا في نص الشارع و ن ب ذ ك ويا حيوان تعلمت و ي ن يختشوها ما حل ما تمشي شوفت كيف قال بيرختش علي في الشارع كويس ا ل بوري قال ألبي... ألبي... في ف ر ق ة يدخلك لما شوفت د تخش يزيد السرعه لكي ن ت م ت ع بخش تخش اخوانا انا ش ح ط ت ان ه الشده كانه بقى اتجاه خلق عام في نفوس الناس المساله ا ن تحتاج الى شيء من التنقيه و ا ل ت ح ذ ي ب و ا ل ت ر ب ي ة والتقويم وكذا、طيب. اختم الكلام ب ق ض ي ة من ف س ن الخلق م ه م ة بعد ما ل ن ا تعفو والاخلاق تكون ا ص ي ل ة وليست م س ت ع ا ر ة ولا م ز ي ف ة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 لا ينفع كلام ذي لا ت ر ب ي ة ه من ح د ي ث مئه وفلك من تربى على شنو على ا ل ق ر آ ن و ر ض ع من ن ب ا ن ا ل ن ب و ة شوف ا ل ق ر آ ن هو ش ن و ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خ ص ا ص ة و م ا ي و ق شحنفسه فاولئك هم ا ل م ف ل ح و ن يعلمه ولاد ت د ي الناس و إ ن ت محتاج إ خ و ا ن ا ده و ي ن ده و ي ن يا إ خ و ا ن ا ت د ي الناس و إ ن ت محتاج ده ف ي ئ ت ا م ة وفئه اخلاق و أ ن ا أ ؤ س ف ن ي ا ن ه في الغرب بيعتنوا بحقوق الحيوان وما بيعتنوا بحقوق ا ل إ ن س ا ن ا ل أ م ه ا ت في الملاجئ ما في زول بيحترم امه ما ب ت ل ق ل زول أ م ه مباريا وشايل و ح ا ي م بيها ب ي أ ج ر براها بيجيها يشيع جنازته ا م بعد ما ج ن ا ز تجي برسل ه ا ب ط ا ق ة م ع ا ي د ة في ا ل أ ع ي ا د ده معناها باربيع برشديد ت ق و ل لهم أ ن ا ولدي كل سلف رساله ل ل مطاقه في العيد ساكن معاه في نفس ا ل م د ي ن ة أ ن ا حقوق الحيوان لابد ت ن ع ب ع ي اقول أ و ل حقوق الحيوان في ا ل إ ن س ا ن شوفوا ا ل إ ن س ا ن ياتو المحتاج ل ع ط ف ك م إ م ا يبلغن عندك الكبر شوف ا ل ق ر آ ن ش و ف ا ل ف ر ي ق إ م ا يبلغن عندك الكبر أ ح د ه م ا أ و كلاهما فلا لهما أف ولا وقل لهم اوفو ولتن ه ر ه و م ا وقل لهم ق و ل ا كريما وقل ا لهم جناح دولي من ا ل ر ح م ة ي وقرر بالحموما كما ربيان صغيره ش و س ت ك ي ف ا ل م ل ا ج ئ للكبار ن ا د ر ت م ز و ل شايل ا أ م ح ا ي م بيا ه ك ويحجي حجي الشيخ ه م عند ه م ح ي ا خ ويحجي ا المهم ال ال ال ال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 ولكن هذا المحيط ينفق في الضراء م ع ن ا ه ينفق ه و ش ن و المصائب وغيره يقول لا فلس ينفق أ ب و سليمان الداراني رحمه الله يقول إ ن ي لا اضع اللقمه في, في أ خ ي و أ ج د طعمها في حلقك إ ن ي لا اضع اللقمه في, في أ خ ي و أ ج د طعمها في حلقك ناس درجات, دي درجات عاليه ة أبنك بن منه كلام رجال ل ل عباس عنهما يقول أ ر ب ع ة ل ه م ع لهم ي في فضل وحق أربعة ع ن د علي فضل وحق ا ل أ و ل من ب د أ ن ي بالسلام الذي يسلم عليه ش ا ر ل فضل عليه عنده ع ل ي حق الثاني من و س ع ل ي في مجلس جئت لنا س قاعدين ك ت ا ر ما لقيت لي م ح ل ق ا مزح عليه وقاعدين ده عنده ع ل ي حق وفضل والثالث من غبر قدمه لقضاء حاجتي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 فوجدني أ ه ل ي لقضاء حاجته فجاءني يطرق بابي يطلبني قضاءها زول قال ي ش ح ت ا ق ق ل ب ياربي أ ب ش ر منه أ د ي ر منه, منه قال جاني أ ن ا خبت لي الباب قالي ل والله أ ن ا ما ا ر و ل ه في قروش قال د ه من كثره ماعده ن علي ه ف ض ل قال والله إ ل ا الله يكافئ عني م ا ق ا ل إ ل ا الله يكفئ ا عني زي ما نحن يقول ق ا ل ك ا فمينا ك ل ا خ و ا ن ا ا ل ك ل ا م ده ج ا ي ا ل ك ل ا ه ا ل ك ب ع د ل ه ازور ل بجولها ل ا م ح ت ا ج د ه ع ن د ه علي ف ض ل ف ض ل ع ل ي ك ش ن و ا ل ن ا س بل هيكي باب السوق يقول لك و ا ل ل ه سكنت في ا ل ح ل ة و ا ل ل ه ا ل ن ا س ت ل ح و ن ي ب ا ل ل ه زول جيك دوشكونا في سوق يقولك ل مرتي ت و ل ي د يا ها سوليك ش ن و ي ا اخي ك ر ه و ن ه زال ح ل م ا ل حليبو ة د دعي ا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 إ ن م ا هو الذي له عليك حق أ ن قبل أ و س ا خ أ م و ا ل ك وزكاتك ف أ خ ذ ه ا عشان كذا من ممتدي عبد الله ص ل الله ع ز وسلم يشحن أ ن ا داير ك د ه ك د ه داير احكيله قال ل ا أ ك ت ب على ا ل أ ر ض أ ك ت ب في الوطن قال, قال لا لا, لا احب أ ن أ ر ى د و ا السؤال على وجوه الناس ما د ا ي ر و تمتم ويعرف ويعصر الدين و ق و ل له والله يا اخي